و هذا هل قول القلب و عمل القلب اهم من قول اللسان و عمل الجوارح لا هذا ركن و هذا ركن و لا بد من ان يحصل هذا و هذا لانه سياتينا ان شاء الله تعالى ما يتعلق بالقلب فقط اذا قيل بان هذا هو في القلب فماذا يكون اهله وسيأتينا ما يتعلق بالقول اللسان فقط اذا قيل بان الايمان هو هذا من هم اهله وهكذا سيأتينا إن شاء الله تعالى بيان أقسام الناس في الإيمان